ربّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ